وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 وَعلم أن الله شدَديد العطاب وَذكُروا إذةُ قَل مستفونَ في الأرض تَخافونَ أيخَطَّفَكُم الن تخافونأَ تخَطَّفَكُ الناس فَوكم وَأَيدَك بنَصِْهِ وَرزَقَك من الطيبات ورزَقَكم من الطّبات علكم تشكرون. يا ايها الذين امنوا لا تخنوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 وََمْكُرونَ وََمْكُرُ الله واللهَّهُ خَيْرُ المكرِرين وَإِذاَا تُتلَ عليهلَهِمْ آياتناَا قالوا قد سَمِحْننا لَنَ شَ أُلَ قُلَّ ممثل هذا لَقلُلَّ ممثل هذا إنه إِلَّ أَسطير الأووللين. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ مَن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِيَادِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 وَقاتِلُهُم حتىَ لا تَكَ فِتْنَة وَيكُونَ الدّن كلُّهُ للِله فَإِنيت فَإِن, فإن اللهَّه بِماَا يَععمللُونَ بَصير وَإِيتَ وََّ فَعلَمُوا أن اللهَّه مَوْلاكُم نِعم الْ المَوْولَا وَنِعْمَ النَّصير وَعلَوا أن مَا غنِمتُم مِ شيءَي فَأَنَّ للِلههِ خُمسَهُوَ للِرسُول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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 فَلََّ تَراءَة الْ فِيئتَانينكَ صَععَطِبَيْهِ وَقَد إّ برَهُم مِكُمْ وَقَالَ إّ بَرم مكُم إنّي, إني, إني أَرَ مَا لا تَرونَ إّ أَخَافُوا الله واللهُ شَديدُ العِقابَ إذ يَقولُ المُنَافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلوا بِهِم رَضٌ غََّهَاؤُنا إِذِنُهُم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 كأبآال ف الرعوونَ والَّذينَ من قبلهمم كَفرَوا بآيات الله فاقََهُ الله بذُن بهِهم إ الله قوّ شَد العقاب ذَلكَ ب بأن الله لم يكُم وَّير نعممَةً أنعممهاَا على قوَوْم حتى يوّير مَا بآافُسِهم وأن اللهه سميع عَم كدَأْ بآالِ في الرعوونَ والَّذينَ مقهم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 فَإِمماا تَفْقَفَأََّهُم فِي الْ الحَرْربِ فَشَِّدَ بِهِمَّنْ خَلْفَهُم عَهُمْ يَذكَّون وَإِمَّا تَخَافََّ مِ قَوْ مِنْ قوم خيانَةَ فَ بِذ إِلَيْهِم علىى سَوَاء إِ اللهَّه لا يحب الخائنين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 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عوض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم